يُؤْخَذُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا ضَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمْ تَمَسَّنَا نُورٌ عَلَى نُورٍ يَذِلُّ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَبْنَاءُ اللَّهِ أَن تُرفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ